لا عاد صرخت نادي وانت بذل هجر بادي للقلب كنه جماديت اسمع لا عاد صرخت نادي وانت بذل هجر بادي للقلب كنه جماديت تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع اللي قال وقيل اسمع اللي قال وقيل لا عاد, عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع اللي قال وقيل ونكرت الوداديً يا كيف صار أو أعادي وتقول رمت البعاديg وانت, وانت فوادك علي لهلك نكرت الودادي يا كيف صار أو أعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي Genelcim, dinle cefa ve badi vedomuğanıktesi. العين بادي ودموع عينك تسير ودموع عينك تسير لا, لا عاد تصرح تنادي وانتبث بادي بقلبك أنه جمالي تسعني قال الوكيد في ليلة مظلم وهادي والدك يرفع على يدي يدعي لرب العباد في ليلة مظلم وادي والدك يرفع على يادي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل حرم هسه طيب الكرا والرجادي شوفت ظنا هالمرادي للي المفارق طويل للي المفارق طويل حرم طيب الكرا والرجادي شوفت ظنا vadik li kalbik enne jamad tisma